موسوعه ا ل ن ا ب ل س ا للعلوم الاسلاميه ك ذ إ اسماء أ س م الله الحسنى أنتم ثم ما انزل الله بها من سلطان إن يتبعون إ ل ا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى ام للانسان ما تمنى فلله الاخره ونولا وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا, لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد أ ن يهدنا الله لمن يشاء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 وان عليه ا ل ن ش ا ة الاخرى وانه هو اغنى واقنى وانه هو رب الشعراء وانه اهلك عادا لولا وثمودا فما ابقى وقوم نوح من قبل انهم كانوا هموم وأطغى و الهدى شركه دعويه غير ربحيه ك ت ت م ذات ن ذ ي مضمون ا أ ز ف ت م ا ف ة ليس لها من دون الله كاشفه افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون فاسجدوا ن لله واعبدوا